تاخيدو وعد و وعدكم اقولها اتقون الى ان ود الىهم دليل ما ودت يا قد جاءكم من الحق وَقَالُوا كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ النَّبِيَّ يخرجون الرسول وإن يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم <تصفيق> وما تو کو دین يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة تركي إبراهيم والذين معك <تصفيق> وَبَدَأَ بَيْنَاهُ وَبَيْنَ إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغر لك وما أملك لك من الله من شيء <تصفيق> ربنا I'm أن تبرو، ولم يخرجكم. إن الله لا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن Who we'll am Yeah. girls This to م يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد صدق الله العظيم.